غنوا الحبيبي وقدموا لا التهاني في عيد ميلاد عسامية عام أفرح حبيبي وطبغنا اهلا وذا تعام حمدان كل عام وانت بألف خير كل عام وانت الغلا كله عساني يحيا قربك طول عمري وببقى في ظلك سعيد وتبقى أنت في حياتي أجمل أيام العمر أحاول أشراح لك في قلبي Atla